بسم الله الرحمن الرحيم كتابنا ننزلناه إليك لتخرج الناس من الرومات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذين هو في السماوات وما في الأرض وَيل للِكافينَ من عذَابِ جدد الذيينَ يَستعبُون العياةَ الدّن على ال خَة وَضُّون أأَثَب للِله وَبغُون وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ عِوَجًا وَجُنُودًا كَثِيرًا فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِنَا إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا فيضل الله من يشاء ويدي من يشاء وهو العزيز العكيم ونقد رسلنا موسى بآياتنا أنخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله ان في ذَلِكَ لآيات لكل صابرين شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا ان ما طلوى عليكم اذا جاكم من يَا سَمَاؤُ مُنْكِمُوا الْعَذَابِ وَيُسَبِّحُونَ عَبْدَنَا وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عظيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ لَأَذِيقَنَّكُمْ عَذَابًا نُّسْبًا إِنَّ آبَاهُنَا شَدِيد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغنق الأميد ألم ياتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاذ وثمود والذين من بعدهم لا يعلمه الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم فردوا ايديهم في افواههم وقالوا, وقالوا كفرنا بما اوفيتم به وان وان في شك مما تدعوننا اليه مريب وقالوا ان في الله شك فاطر السماوات ومرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم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 وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدنا سبننا ولنصبرن على ما أنزيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَاعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ أَنِ اعْبُدُوا لَهُ ذَلِكَ النَّصْرُ الْعَظِيمُ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ لَوْ آمَنْتُمْ بَعْدَكُمْ ذالِكَ لِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَخَافَ وَيْدَ وَاسْتَفْتَحُوا وَخُبِّئَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّنْ وَرَائِهِ جَنَّمٌ وَيَسْقِي مِن مَّاءٍ يتجرع ولا يكاد يسيغه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بمجت ومن ورائه عذاب غنيض مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به رياع في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الظلال البعيد ألم تر أن الله خرق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يجبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقوى الضعفاء للذين افتكبروا إننا كنا لكم تبعاً فمن كنتم مخنونا مِنْ ما من عذاب الله من شيء قولوا لو هدينا الله فواء علينا أجزئنا أمص وبرنا ما لنا من بحيط وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله أدكم وعد الحق إن الله واعدكم وعد الحق وعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا اذا ادعوتم واستجبتم لي فلا تنوموني والامور انفسكم فلا تنوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أسركتمون من قبل إن الظالمين له عذاب نليل. وَأَدْخِلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ نَّاطِقَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحْيَوْنَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ انطواء كيمان بوابه و فكلمه طيبات يمن كصلوات طيبات اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلا تؤتي اكلا كل حين باذن ربها وَيَضْرِبُ الْمَثَلَ لِمَنْ يَشَاءُ نَذِيرًا وَصِلًا لَهُمْ يَتَبَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ أَرْضٍ مَا لَهَا من يسَبُ اللَّ الذيينَ آمًا بِالْخَمْلِ السَابِةٍ ف عيةِ الدُّنيه وَفِن خِرَ وَيُضِنُ اللهَّ الظَّالِمِين وَيَففعلل اللهَّرُ مَا يَشَ اذن توا الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلو قومهم دار البوار انسوا وما يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله ان ليضلوا عن سبيل قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصضوة وينفقوا مما رضقناهم وينفقوا مما رضقناهم سر وعلانية من قبل آياتي يوم لا بيع فيه ولا خنال الله الذي يخلق السماوات وورض وأنزل وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخور لكم الفلك من تجري في البحر بأمره وسخور لكم لنهار وسخور لكم الشمس والقمر دائبين وسخور لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها عند الإنسان ظلم كفار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 فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنَّكَ عَفَوْتَ عَنَّا تُزِلُّ عَنَّا ذُنُوبَنَا وَتُؤْمِنُ لَنَا ذَلِكَ هُوَ ربنا لُقطمُ الصاتَ بَجَعََ فِذ تَم مِنَ سَِعو إ يَين وَظطُم مِنَ السَّمرات لاعَم يْشكُون رَبنا إِكَ تَعلمُ مَا نُخف وَم يُعل وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإثاق إن ربي لسميع الدعاء رب بين كان اناني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تهزمنا الله وغرفنا ما يعمل الظالمون إ ماَا يخِرهُم لَِوْمِ تَشْخَافُُ فيِيهِ نَبَصارُ مطعِين مُحطينَ مُقَن رؤوسم لَا يََتَدءِ يم طََفُ وَأَفدَتُهُمه وَ وآ يَوْمَ يَأْتِي مُعَذَّبٌ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِنْ أَجَلَنَا أَجَلًا قَرِيبًا نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا قبل ما لكم من زوال وسكانتم في مساكن الذين ضرموا أنفسا وتبين لكم كيف فأمنا به وضودنا لكم لمسا وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزون من الجبال فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز زمتقام يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالَسَمَاوَاتُ وَدَاعًا لِّلَّهِ وَعْدًا قَهَّارَ وَتَوَلَّى الْمُجْرِمُونَ وَاعِظًا قَرْنِينًا فِي الصَّوَادِ تَرَعْبِينَهُمْ انْقَلِبُوا بَعْدَ مَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ وَتَشِقُّونَ وَتَخْشَى وُجُوهَهُمْ مِنَ النَّارِ يَجْزِي اللَّهُ كُلَّ رَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْعِثَابِ هَذَا بلاغ للناس عندما هو إناغ واحد وليزكر إولى الباب